الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله الذي جعلنا من امه خير الانام سيدنا محمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ وأدى ونصح ونجح فجزى الله عنا نبينا محمدا احسن ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه وصلوات الله وتسليماته على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى كل اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى ال كل وصحبه ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون يقول ربنا رب الأرض والسماء مدبر شؤون هذه الأرض وما فيها والسماء وما فيها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وصح الحديث فيما رواه الامام البخاري ومسلم وغيرهما عن حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه وارضاه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني اي طلب منه مالا وهو يقسم المال بين اصحابه صلى الله عليه وسلم فاعطاه ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلائمه، سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وروى الإمام مسلم عن عبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا إن هذا المال, إن هذا المال خضرة حلوه فمن أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم معونته هو له ومن لم ياخذه بحقه ولم يضعه في حقه لم يبارك له فيه وكانك الذي ياكل ولا يشبع ايها الاخوه الأحباب مع الايه واجواؤها ومع الحديث واجواؤه نستخير الله ونستلهمه ونسترشده ونسترشده ولنستنظر رحماته وحكمته ونمضي، فهيا بنا فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولنبدا لعلكم تفلحون لعلكم تحققون النجاح في هذه الدنيا وتحققون الفوز والنجاح في الآخرة وإذا قال ربكم العليم الحكيم الرحمن الرحيم لعلكم تفلحون فالرجاء محقق إذا تحققت الشروط المذكورة النتيجة مرتهنة ارتهانا كليا بالمقدمات فإذا قضيت الصلاة والكلام عن الجمعة ويتحقق مع غيرها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا والانتشار حركة والانتشار طاقة والانتشار حركة إيجابية نفاعة والانتشار اتساع في الحركة وليس مجرد حركة حركة مدسعه نشيطه تستوعب الأرض ليس الفرد وحده ليس الفرد الفرد وحده هو الذي يتحرك ويعم الأرض لكن البشريه كلها مخاطبه وامه القران مخاطبه وأمة سيد الأنان محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبة فانتشروا حركة واعية نشيطة إيجابية رشيدة رشيدة رشيدة بنص الآية رشيدة بنص الحديث رشيدة على علم رشيدة على واعي رشيدة تعرف غايتها وتعرف واقعها الإنسان الرشيد والأمة الرشيدة لا بد أن تكون لها غاية لا بد أن يكون لها هدف إذا وجد الهدف الصحيح والحركة الواعية الرشيدة الصحيحة يتحقق الأمل في الدنيا. ويتحقق الامل في الاخره فوزا ورضوانا من الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذا هو الرشاد زين للناس حب الشهوات ليس للاستمتاع العاجل الحقير وإنما اسمع استمع لأهل العلم والفطمة قال اهل العلم زين الله الدنيا لتتعلق بها العقول والقلوب زينها من أجل أن يكون تزيينها ترغيبا فيها وتشجيعا على البحث والابتكار والتطوير والإعمار. اسمع هذه الكلمات كلمات قالها علماء الإسلام الذين سادت الأمة أن تنساهم. لماذا زينها ربنا؟ زينها نتعلق بها ونمرح فيها كما تمرح الانعام لا انت عاقل انت مخاطب بالقران انت مؤمن إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم لكن امه محمد قل انبئكم بخير من ذلكم ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه نظره الإسلام نظره الإسلام إلى الدنيا نظره الإسلام إلى المال الله ربكم زينها لكم من أجل أن تتعلق قلوبكم بها وعقولكم لا للأمرح فيها كما تمرح الانعام وإنما من أجل أن نتعلق بها فنبحث ونبتكر ونطور ونعمر والواقع يشهد بذلك الواقع يشهد بذلك انظر كيف كان يحيى الإنسان منذ ألف سنة كانت أخواخ وعشاش كان الناس يعيشون في معيشه بل منذ خمسين سنة في هذه البلده كنا نعيش في الظلام كنا نعيش في التراب كنا نعيش في الدخان كنا نعيش حياة كانت بسيطة لكن مع تطور الدنيا لأنها مزينة رغبنا في أن نغير ونبتكر ونطور فأصبحنا نسكن في بيوت مزينة ومذهونة وتلمع وتبرق هذا من حكمة الله في خلقك أيها الإنسان العاقل حكمة الله اختبر ذلك زينها لك لكي ترغب فيها لكي تبحث لكي تطور لكي تعمر وهذه رسالة الإنسان هذه رسالة الإنسان أن يبتكر ويطور ويعمر هذه الدنيا لكن لكن لكن حركة فيها ابتكار وتطوير وعلم وبحث لكنها مرهونة بذكر الله مرهونة بقلب عامل يعرف أن الفضل لله مرهونة بعقل عامل بالعلم يعرف كيف أخذ المال من حقه ويضعه في حقه وهذا هو الإنسان الشريف العتيف الكريم كما ذكرت في حديث الامام مسلم ان هذه الدنيا غادره الحلوه و... وكنت أمن اتمنى ان اقضي معكم ما مع تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوير وربما نلتقي معه في الخطبه الثانيه ان شاء الله في الخطبة الثانية خضرة حلوه تحب ان تنظر ال تستمتع به لا تكاد تمله والمال ليس المال الذهب والفضه او الاوراق أو الدولارات لا المال هو الانعام هو الحرض هو الزرع هو هو والبهيمه تنظر اليها فتستريح تنظر اليها فلا تكاد ترفع بصرك عنها سبحان الله زينة الزارع ينظر إلى زرعه وهو يستمتع ويتلذذ المنتج ينظر إلى بهيمته وهو يستمتع ويتلذذ صاحب المعرض السيارات ينظر اليها ويستمتع ويتلذذ صاحب الشركة والمصنع ينظر اليه الى إنتاجه ويتلذذ هذه زينه الدنيا وهذا شيء غرسه الله فيك انت لا تملكه لكي نطور انظر كيف كادت مراكب الناس وكيف صارت كيف كان الناس ينتقلون من بلد الى بلد وكيف تحول حالهم وتطور هذا لانها مزينه لكنها زينه لا بد ان تكون مرتبطه ارتباطا شديدا دائما ملازما بذكر الله وان يكون القلب عامرا بمعرفه الله ذاكرا لا يغيب عنه لحظه لا يغيب عن العقل ولا القلب لحظه ان الفضل لله في هذه النعم هذا الاحساس وهذا العلم يجعلك تتصرف تصرفا رشيدا فيما اعطاك الله ويجعل الامه كلها تتصرف تصرفاً رشيداً فيما اعطاها الله الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ذلك فضل الله هذا الفضل من الله فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لا من تسبك لا من ذكائك لا من خبرتك لا من شطارتك كما يقولون إن البشر يقولون أنا, أنا زكي أنا لي خبرة أنا العب في التراب يتحول لذهب ما شاء الله يعبد نفسه من دون الله أيها الاخوه الاحباب الإسلام له توجيهاته إن تحققت كان الفلاح في الدنيا والنجاح في الدنيا للفرد في نفسه وللامه واسمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وساختصر الحديث انما الدنيا لاربعه نفر وسأذكر صنفيه لكي يتميز الصنفان رجل اتاه رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله بعلمه فيتقي الله ربه ويصل فيه رحمة ويعرف, ويعرف ان لله فيه حقا ثلاث اشياء هذا رجل موثق بعلم واتاه الله رزقه الله مالا ورزقه علما فهو يعمل بعلمه في ماله علمه بالحلال والحرام يتقي الله فيه ربه ويصل رحمه ويعلم ان لله فيه حقا فهذا باشرف المنازل عند الله في الدنيا وفي عين الناس والكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا باشرف المنازل ورجل آتاه الله مالا ولم يؤسه علما لم يرزق العلم بالحلال والحرام ولم يستمع ولم, ولم يهتم فهو يخبط بجهله في ماله فلا تق فيه ربه ولا أسل رحمه ولا أعلم أن لله فيه حقا فهذا باخبث المنازل وإذا كان هذا شأن الأفراد فالدول والأمم كذلك فالامم كذلك إذا لم تعلم الحلال والحرام وأين يوضع المال ومن أين يؤخذ فهي أمة فاجره غادره فهي باخبث المنازل وإن ظهرت قوتها وإن ظهرت سلاحها وإن ظهرت مصادعها فهي باخبث المنازل في عين الله فهي حقيره في عين الله حقيره في عين كل عبد يعبد الله اذن اشرف المنازل ياخذه من حقه ووضعه في حقه المال لا يعاد فنعم المعونته حديث مسلم عن ابي سعيد فإن من اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونه له يعينه إن كان فردا ويعيدها إن كانت أمة وإن لم يأخذه بحقه ولم يضعه في حقه فكان بأخبث المنازل والعياذ بالله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه الاحزاب الحديث الذي صدرت به خطبتي يومنا هذا حديث تتجلى فيه كمالات النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتي بن حزاب بن خويلد عمته خديجه بنت خويل زوج النبي ام المؤمنين سيده نساء الجنه خديجه بنت خويل رضي الله عنه يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطال الرجل كان غنيا في الجاهليه وكان سخيا اعتاد أن ينفق على الفقراء وفي مواسم الحج وان يعتق العبيد عرف هذا في جاهليته فلما أسلم قل ماله فكانت الغنائم تأتي فيذهب لرسول الله مثله مثل جميع الصحابة فيطلب المال فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني وانظر إلى حلم النبي وانظر إلى رفك النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى جوده وسخائه وعن جود محمد حدث ولا حرج كان أجود الناس كان كالريح المرسلة في جوده وكرمه وكان أزهد الناس في الدنيا وكان أرفق الناس في تعامله مع القريب والبعيد سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني لكن لكن محمدا هو جواد هو كريم هو سخي هو عفيف هو زاهد في الدنيا هو حليم لا يغضب احدا حليم لا يسيء لأحد لكنه معلم لكنه معلم لكنه مربي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلع عليهم آياته ويزكيهم يربيهم يقوم نفوسهم فتمضي على الطريق السوي الذي يضمن النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم كانت أمنيات إبراهيم ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم لقد من الله على المؤمنين يесяبعَثَ فيهم سبحان الله العظيم بحبته رسولا من يتلو عليهم آياته ويذكيهم تربية وتقوييم وتعليم على الامه ان تتعلم من سيدها ونبيها ومرشدها ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم فاعطاني فسالته ثم اعطاني ثم سالته فاعطاني ثم, سألته. ثم قال يا حسين ان هذا المال خاضرة حلوه تعبير جميل تكرر على لسان النبي محمد يشبه فيه الدنيا بالخضره ومن لا يعرف الخضره وجمالها ويشبهه بالطعم اللذيذ الذي لا تكاد تسمع منه ويتمله لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول حكم عقلك وحكم قلبك وحكم إيمانك وأنت تأخذ من هذه الدنيا فمن أخذه بسخاوة نفس بسخاوة نفس يعني نفس سخية لا تطمع ولا تطمع ولا تلتهم الجهاما شرها فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه في الحديث الآخر كان نعم المعونة فنعم المعونة له ومن أخذه باستشراف نفس تطلع فيه طمع وفيه استشراف وفيه شرف شرف وشدة تلفق على المال لم يبارك له فيه مهما كان كثيرا لن ينتفع به وكان كالذي يأكل ولا يشفع يستزيد ولا كاد يشبع لا, لا يشعر بقيمة الدنيا لأن الذي يشبع إذا شعر بقيمة الطعام أكل فشبع إذا طعم له قيمة عندك انتفع به أما الذي يأكل ولا يشبع هذا انسان مريض يعني عدم الاحساس بالشبع هذا مرض موجود في البشر كثير من الناس يأكل ولا يشعر انه يشبع إنما يلتهم يلتهم يلتهم وينتفق الكرش فيكون كالحامل في عشرين شخص ولا أشعر أنه يشبع لاش تضيع ما جلس لحظة حسنه بيشبع هذا انسان مريض كذلك الذي يلتهم الدنيا كان كالذي يأكل ولا يشبع بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عند الإمام مسلم سبحان الله العليم بحمده لا اريد ان أطيل ولكن إنه محمد نحيا في كلماته الطيبة الراقية المعبرة إن مما تنبت الأرض ما يحبط أو يلم أو مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم لكن آكلت الخضرة إذا أكلت إذا أكلت فشبعت ثم استقبلت الشمس فامتدت خاصرتها فاستقبلت الشمس فاجترت فبالت فسلطت ثم عادت فأكلت تصوير بليغ لصورة الإنسان الذي يتعامل مع الدنيا نوع يتعامل مع الدنيا حلو زي البرسيم المزروع لو ربق فيه بهيمة أربعة وعشرين ساعة ستظل تاكل يحبط ويلم يلّم تبسم تنتفق تكاد تموت تهلك لكن التي ترعى في المرعى أكلت الخضرة تاكل وتتحرك تأكل وتتحرك فإذا شبعت وقفت أمام الشمس فاستقبلتها وتخيل هذا المنظر تخيل هذا المنظر لبهيمة أكلت وسل وشبعت وامتدت خاصرتها ظهر الطعام عليها فاستقبلت الشمس فاجترت بدات تطلع الأكل المشمهدوم وتخدم وتلك حكمة الله فبالت أخرجت الفضلات وثلطت أخرجت البراز ثم عالت فاكلت لما اكلت اكلا سويا معتدلا استطاعت أن تهضمه فلما هضمت رجعت فاكلت مره ثانيه هكذا يتعامل الناس مع الدنيا نوع يلتهم يلتهم حتى يهلك فيها ويموت ولم يقدم للآخرة إنما اخراج الفضلات معناها اخرج الزائد من عندك صدقه لله تصل به رحمك تعطي المحروم الدنيا هكذا تاخذ منها وتعطي اعطاها ربنا لنا لكي نعيش وعيش غيرنا انظروا الى جمال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعبيره ثم صلوا عليه وسلموا تسليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير زماننا اخره وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم اللهم استعنا بلدة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وثوبوا لله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تُقْلِحون وأخذ السلام والله لا اطلب ولا اطلب ولا اطلب السلام عليكم السلام ورحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبارك الصلاة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا استقيموا <تقيم> <تقيم> <تصفيق> يرحمكم <اللهم> الله استقيموا استووا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 زين <تصفيق> للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلاطير المخنفة من الذهب والفضه والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرب.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 والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا آمنا تغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو القا الا والملائكه واولو العلم قائما بالقسم الله أنه لا إله إلا هو والملائكة العلم قائما لا اله الا هو العزيز الحكيم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 Dan ya'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.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 الله أكبر سمع الله لمن حميده